وَيَطُوفُ عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورة وإذا رأيت فمن رأيت نعيم وملك كبيرا عليهم فيابس دس واستبرق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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا